بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والمجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر أئذا نكر في الناقور فذلك يومئذي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 إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرى كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائطين وكننا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة فروت من قسوره بل يريد كل مرئ منهم أي تأصح فم نشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء